كَبَوْجَعْنَا هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا فَابِلَةٌ تُفْسِدُ مَا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتُفْسِدُ مَا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلَمُنَّ عُنُوَانًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُهُمَا بَعَثْنَا عليكم فجاسوا خلال الجيار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ يُسْوِهُ وُجُوهَكُمْ وَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُذِيقُوا مَا عَنَتْ أَنفُسُهُمْ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن لَا لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر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 لِتَدْرُكُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ الثَّرِينِ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَنقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابًا اقْرَأْ كِتَابَكَ, كتابك كَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي نَفْسَهُ وَمَنْ ضل فإن ما يضل عليها ولا تجر وازرة وجر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلتنا من القرون من بعد روح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا مَم كان يريد العاج ج جََّ دع فيِيها مالَ الش لِمريدثَُّ جَعلمدع جَهن ثَّ ج لَ جََّ ما يفْم مَومَم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 طيرًا لا تجعله لك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جلاح الذل من الرحمة وَقُلِ الرَّبِّ ارْحَمْنَا كَمَا رَبَّيْتَ يَا نَذِيرًا صَغِيرًا وَقُلِ الرَّبِّ ارْحَمْنَا كَمَا رَبَّيْتَ يَا نَذِيرًا صَغِيرًا بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن كُنتُمْ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 وََّكَ يَغَقُر يذُقَمَ ش وَيقَِ إ كَ بعباد خَب وَم بَص وَلاَا تَخَتُُ أَول جَكُم خَشةَ إملَاقَ نَحنُ نَغزُقُهُم وَإياكُم إن كان فطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النقش التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مضجوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قَدْ جَعَلْنَا لَهُمْ آلِهَةً وَرَاهُمْ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا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 السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسكونا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبرغ الجبال طونا كل, كل ذلك كان سيئه عند بِكَمَا ذَكَرُهَا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ عِوَجًا ۚ مَا ذِكْرَى أَفَأَسَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَطِينِ وَاتَّقَدَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَيْكَ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغروا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى سَبح لَصْلَمَا وَ تُستَبَ وَ الأوضُ وَمَن ف وَإِن مِ شيءَيء إِلا يسَّحُ بحَب وَلاتِ ل تَفْطَونَ تَسبِح إ كََ حَرِيمًا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 وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يجتمعون به إذ يجتمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن لا يستبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا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 فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو قُلْ عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي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 وَول جَلَّدين يدعون يَبَتَغُونَ عين رّم وَسلَ لوم قَرَب وَيجُون رحمَتَ وَيخَظون عَذاظًا وَيرجُون رحمتَ وَيقافون عَذاظًا إِ عَذا غَرز بِكَم كَان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 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَمَا نُنَزِّلُ مِن آيَةٍ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطِمُ الْمُنَافِقِينَ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طبيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبنيس قال أسجد لمن خلق تطينا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم قيامه لان اخرتني الى يوم قيامه لا احكمكن الذريه الا قليلا قال اذهب فمن تبعت منهم فان مجنم مجزاؤكم فان جهنم مجزاؤكم جزاء مفرورا واستجذب من استطعت منه بصوتك واجلب علي بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم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 وإذا مسكوا الضر في البحر ظل من تدعون ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البلد أعرضتم وكان الإنسان كفورا أبأ منتم أي ففبكم جالب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدونكم علينا وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم طاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثُمَّ لَا تَجِدُونَ لَهُمْ عَلَيْنَا بِكِيعًا Yeah. Mm-hmm. بِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَصُرْآنًا فَوَقَدْ أَمْرُكَ فَرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَا مُفْتٍ وَنَزَّلْنَا مُنذِرًا قُلْ آمِنُوا بِهِ ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمحولا ويقرون للأذقان